وَبِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُمْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ شَاهِينٍ قَلِيلٍ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِينَ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَدِينَ فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتلكرة للمستقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يضطرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وقع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 تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الاندان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معذوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مفطعين عن الْيَمِينِ وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نطب يوفغون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أَنذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يأتيهم عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِنَفْسٍ تَعْجِلُ بِهَا ۚ قُل رَّبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا ضَلَالًا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم, واستغشوا ثيابهم وأطروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفغوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 قل أوحي أَنَّهُ أنه استمع مِنَ من الجن فقالوا سَمِعْنَا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد بِهِ به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جس ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأننا ظللنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الجن يعطي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 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَتَّمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا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 وَأَمَّا القاسطون فكانوا لجهنم حصبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسطيناهم ماءا ودقا لنفسنام فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يجلقه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَرَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَلَى الْوَلَاهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بِبَدَأٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرُو وَلَا رَشَدٌ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 يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا والكرسن ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكسبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعته مفعولا إنها هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تفقوا فتاب عليكم فقره ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله رسول رحيم يا ايها المدكر قم وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 إنها لإحدى القبض نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قابرين على أن نتوي بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البقر وخفَّ القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فَإِذَا بَرَقَ الْبَقَرُ وَخَذَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَجَرَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخض بل الإنسان على نفسه بطيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه جلا بل تحفون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة